اكسر القلال يا أنس صوت يجلجل عبر طرقات طيبة ينادي من في الشوارع والبيوت ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الخمر قد حرمت وكلما مر بشارع فتحت الأبواب وخرج الرجال والنساء يسفكون الخمر في الطرقات الخمر ساحت ورائحتها العفنة فاحت مر الصوت ببيت أم سليم كان ابنها أنس يقوم بدور الساقي لمجموعة من الندماء يسكب لهم خمرا مصنوعة من البسر والتمر مالت الرؤوس فرفع أحدهم رأسه الثقيل على وقع الصوت فقال لأنس أخرج فانظر ترك الفتى ما بيده وخرج فإذا رجل يصيح ألا إن الخمر قد حرمت عاد الفتاة إلى ضيوفه فكيف استقبلوه كيف كانت ردة فعل أولئك الذين أدمنوها فالمدمن يحبس أحيانا في مصح كي يتخلص من آثارها الجواب كانت تربية إيمانية من العمق والسمو والامتداد بحيث يتلاشى أمامها أي إدمان تعجب أنس من سرعة امتثالهم فهم لم يقولوا سنتثبت وننظر ونسأل بل يقول والله ما عادوا فيها ثم هتف أحدهم يا أنس اكف ما بقي في إنائك فسكب الخمر الذي في يده ثم قال آخر يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فأخذ أنس فأسا أو أداة أخرى فضرب أسفل المهراس الذي تخزن فيه الخمر فتكسر وتدفق الخمر بقوة يقول أنس فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال ثم قام بعضهم فتوضأ والبعض اغتسل ثم أحضر أنس لهم طيبا فطيبهم ثم خرجوا إلى المسجد ليجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ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 فهل أنتم منتهون كان عمر في المسجد ينصت فقال على الفور انتهينا انتهينا تطهرت أجواء المدينة من عفن الخمر التي أجمع العقلاء والأطباء في العالم على أنها كارثة على الصحة والمجتمع لكن أسئلة تداعت تستفسر حول استخدامات أخرى لها حين أقبلت إبل من الشام يخض تمايلها روايا الخمر التي تحملها ويقودها تاجر اسمه كيسان ولما وصلت الإبل صدم كيسان بتحريمها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن طريقة أخرى للتعامل معها